ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقض ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا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 إن اغتبتم فعزتهن ثلاثة أشهر والله لم يحب وأولاة لحمى لأجلهن أن يضعن حملهن ومن يتقى لا يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزلهن عليهم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا اسكنو من حيث كنتم من وجدكم ولا تظلموا ربوب لنضيق عليكم فأول حم فَأن فقُعَ لَهِ حَت يضَعْنَ حَمْلَكم فَإِنضَعْنا لكُم فَآُُم أجُ غكَمِروا بَيكُمذمعوف وَإ وَإِن تَعَ شَبتُم فَستُضِع لَ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 وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسليه فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت, فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها قسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولينا الباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرى رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا يُخْرِجُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا نُّدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تجري من تحتها لنار خالدين فيها أبدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل نمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن إن الله قد حاط بكل شيء علما